لَتَنَا فَأَوْحَى إِلَيْنِ رَبُّهُم لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ لِلظَّالِمِينَ نَعْدِينَ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ وعيد. طال المستهين سرط النبيين ان امت غير المعبود la oh. تضمن صوت لو Hold oh, oh, oh. ودعمة الله <سؤال> لا تنصوها وإلا <سؤال> Don't, رب بلا و تقبل دعاء ربنا وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ رَاحِمٌ لمن دعوتك ويأتم من رسول أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوان وسكنتم في مساكني Yeah do لا يؤمنون به وقد خلت سمة نهولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما شكرة مصارنا billah وإنكم بشيء مرزوم وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم لهم برازجين وإن من شيء إلا عندنا love mm -hmm. من المضلوم عليهم و sha uh -oh. صراط <تصفيق> المصدقين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 اللهم اهدنا في من مديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وذارك لنا في ما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك سوء وشر ما قضيت فإن تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليك ولا يذل من هو عليك تبارك ربنا وتعاليك لك الشكر على ما أعطيت ونك الحمد على ما قضيت نستغفرك الله من جميع الذنوب والتوه إليك اللهم قسل من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جرتك ومن اليكين ما عفو تحب العفو فعفو عنه اللهم اجعلنا لمن صادف ليلة القدر فغفرت له الذنوب وسترت له العنوب وجعلته من أهل الجنان وجعلته من أهل الجنان ونرجيته من الليارات يا رحيم يا رحوان اللهم لا تبع لنا في مقامنا هذا من بني لا وفرته ولا همّن إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ذيل إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته يدن الا رحمت ولا اعتي من الله نيته صالحه وهدته ولا اعتي من الله ذريه صالحه وهدته ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك رب ولا فيها صلاه الا عن على قضائه اللهم وفقه لمداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نعلم من رضاك من زفتك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نخصي ثناء عليك أنت كما أتليت على نفسك أصل الله أسل ومارك على خير خلقك محمد وعلى